ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمائم مسنون والجأن خلقناه من قبل من نار السموع وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمائم مسنون فإذا سويته فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبريس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبريس ما لك أن تكون مع الساجدين قال لم كل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين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 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوَعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبَعَةُ أَبْوَابِ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزُوٌّ مَقْسُومٌ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعْيُونٍ يُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنٍ وَلَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانٌ عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلٍ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين